الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ نَرْفَعُ ربك حكيم عليم ان ربك حكيم عليم ووابنا له اسحاق ويعقوب ووهبنا له اسحاق ويعقوب قلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ونوحا هدينا من قبل وذلك وكذلك نجز المحسنين وكذلك نجز المصلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين كلهم من الصالحين وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَالْطَّاوَةَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَالطَّاوَةَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمَن آبَائِهِمْ قَتِيهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمِنْ آذَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذالكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ لكنهم يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة اولئك الذين اتيناهم الكتاب يكفر بها قاد و وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قاد و وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم كتده الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَتَبِعَهُمْ قَتَدَهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَلَا أَسْأَلُهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ إِنْ هو إلا